بسم الله الرحمن الرحيم نسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتق الله وأطلق ذات بيت وعطي الله ورسوله إن كنتم مؤمن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 لا إله إلا الله حقا له درجات عند ربه الله فرمت وارتفت كريم كنا أخرجت رجلا من بني كبيح وين طريقا وين طريقا للمؤمن لا طريقا يجادله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 وينزل عليكم من السماء ماء اللي يطهر كل نجد ويذهب عنكم رجد الشيخان وليضبط على حروجكم ويكذبت به الأخدام اجوشي ربك إلى الملائكة أنهم معكم تكذبت الذين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 يَا مَنْ هَرَمَ الْكَرْبُ وَمَا هُوَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَيَدُ الْيَمِينِ لَهُ بَلَاءُ الْحَسَنَاتِ إِنَّ اللَّهَ كَمِيرٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ لَهُ قَيْدُ تَادِرِ إِنْ كَسَفْتُ فَقَدْ جَاءَ أَنْتُمُ الْفَسَقُ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 وَتَقِسُّنَّ الْيَوْمَ سِيرًا مِنَ الَّذِينَ غَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاطِرَةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَبْقِي إِذَا أَنْتُمْ فَلِلَّهِ الْمُصْضَعُونَ كِلَّ أَبْطَخَتْهُنَّ يَكْفَرُونَ مِنْهَا فآواتم وأيدتهم بمصره ورضعتم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَعَلَهُ أَمِنَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَكِتَابُكُمْ وَأَمْنُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَخْشَوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ والأرض الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقسموك أو يخرجوك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 وَمَا كَانَ جَنَّتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَسَاءً وَتَطْبِيعًا رَزُوقُ الْعَذَابِ رِزْقًا كَثِيرًا إِنَّ الْمُجْرِمِينَ سَفَرُوا يُجِيدُونَ أَذْيَاءَ لَهُمْ رَصْدٌ عَن تَدْبِيرِ اللَّهِ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 وَالْوَالِدُونَ وَالْوَلَدُ وَالْمَقْرَبَةُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّ صَدَقَةَ الْمِسْكِينِ هِيَ صَدَقَةُ اللَّهِ وَلَن يَجعلَ اللَّهُ لِلظَّالِمِينَ عَلَى عَهْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وإذ زَيَّنَ لَهُمُ السَّيْفَ عُمَرُ أَحْمَدَ لَمَّا قَالَ لَا غَادِبَنَّ مِنْ يَوْمٍ لِيَوْمٍ وَإِنَّ الْجَارَ لَكُمْ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 إن شغل الثواب ينزل الله الذين كفروا صلى الله عليه وسلم الذين أعملت فيهم ثم إِنَّ يَا يَقْدُونَ <تصفيق> عَبَّهُمْ فِي كُلِّ مَنْ عَتُونَ هِمْ لَا يَشْتَقُونَ فإِنَّا تَسْطَتَ مِنَّهِمْ فُالْحَبِّ فَشَدْجِبِهِمْ مَنْ خَيْطَهُمْ لَعَلَّهِمْ نَتْذَكَّرُونَ وإِنَّا تَخَاطَ مِنَّهِمُ الْقَوْمِ فِيَا لَسَلْمُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَلَامٍ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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مَّوْقُوتًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يَقُومُ لَهُمْ عِشْرُونَ مَثَاوِرَ لَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ أَتَيْنِي وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ إِثْنَانِ أَسْلَمُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا الآن خصفاً وعلمكم وعلم أن نسيكم ضعفاً فإن يكون لكم أكلم قادرة يغلب المئتين فإن يكون لكم ألف يغلب المئتين بإذن الله رو الله مع ما كان لنبي الأمين كون له أسرع حتى ندخل في الأرض تريدون عرض الضرية والله مريد الآخرة والله عزيز حكيم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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ